فأقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه بلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ذكر الزمخشري وعث الله عنه في الكشاف له عنه ابن حيان النحوي المفسر في البحر المحيط عند تفسيره ما هذه الآية العظيمة من كتاب الله جل وعلا قال جار الله عطى الله عنه نفقنا يعني قلعنا ورفعنا لأن الله تبارك وتعالى لما آتاهم التوراة كتاب الله الذي أنزل على نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم استفقلوا ما فيها من الأحكام والتعاليم وردوا بعض ذلك فَرَفَعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ وَقَلَعَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَجَعَلَهُ فَوْقَهُمْ قُبَّةً فَمُلَّةُ هي كُلُّ مَا عَلَاكَ فَأَضَلَّكَ مِنْ سَحَابٍ أَوْ سَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذْنًا فَقُلْنَا قَلْعَنَ الْجَبَلَ وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَ عَسْكَرِهِمْ وَكَانَ فَرْسَخًا فِي فَرْسَخٍ كما بينا الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أنه رفع فوقهم الطور وهو الجبل المعروف المشهور وهو الجبل المبهم في قول الله جل وعلا وإذ نتقن الجبل أي جبل الطور فوقهم فوق عسكرهم فرسقا في فرسق والفرسق ثلاثة أميال وهو يساوي بالأمثار خمسة آلاف وخمسة مئة واربعة واربعين مترا فرفع الله جل وعلا الجبل بعدما قلعه من أصله فوقهم فأضلهم كأنه صقف يضلهم فخروا سجدا على حواجبهم يسرا ولذلك ما تجد من يهودي إلى يوم الدين يسجد لله إلا وهو يسجد على حاجبه الأيسر ناظرا بعينه اليمنى رافعا بصره إلى السماء لأنه لما رفع الله تبارك وتعالى الجبل خوفهم كأنه ظلة وظنوا أي علموا هنا. والظن هنا علم بيقين وظنوا أنه واقع بهم وسجدون لله تبارك وتعالى على حواجبهم اليسرى رافعين عيونهم اليمنى إلى السماء يقولون هي السجدة التي رفع عنا العذاب عندما سجدناها لله جل وعلا يقول الزمخشري فيما لقى له عنه ابن حيان أيضا يقول ما من يهودي يسجد لله سجدثا إلى يوم القيامة إلا على عابه الصورة وظلوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم من تعاليم التوراة التي أنزلناها على كريم الله موسى عليه السلام خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم فاتقوه يقول كان في تفسيره في البحر المحيط يقول عندما يقصد في بلاد الأندلس وفي بلاد الغرض الإسلامي وعندنا ما يخالف ما تسرب إلى المشارقة المصريين من عادات اليهود وذلك أن الله تبارك وتعالى مما أنزل الصحف على موسى عليه السلام فنشرها لم يبقى جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز فلذلك تجد اليهود لا تقرأ التورات على أحدهم إلا اهتز ولا يقرأها أحدهم إلا اهتز وتصربت هذه العادة من بدع اليهود في قراءة التوراة إلى المشارقة المصريين يقول ابن حيام وكان مزيل مصر في فترة من فترات حياته يقول فلا تجد تلميذا من التلاميذ في مكتب من المكاتب يعني في كتاب من كتاتين مصر يقرأ القرآن يتعلمه إلا وهو يهتز عند القراءة على بدعة اليهود عند قراءة الثوراة يقول عما عندما يقصد في الاندلس وفي بلاد الغرب فلو ان تلميذا اهتز عند قراءة القرآن لادبه معلمه بغاية الادب وعقده بالشدة وقد علف ابن زيد القيرواني رحمه الله نصير السنة التي رسالة لم يصم إلينا إلا اسمها يتحدث فيها عمن عن تعتريه عند قراءة القرآن حركة وأن ذلك من فعل اليهود وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسانه فإنهم يجانبون اليهود في أمثال هذه الأمور وإذا قرأوا القرآن أو قرأ عليهم القرآن خشعوا لله جل وعلا لا يتمايلون ولا يهتزون ولا يتماوتون وإنما يخشعون لله جل وعلا ويكون ما كان يفعل ذلك المأمول صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين العبد الله بن مسعود رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة بن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عنه رضوان الله عليه قال قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ذات يوم اقر علي القرآن قال قلت اقرأ عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيري صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فاستفتحت النساء حتى اذا وصلت الى قول الله جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان قال فالتفتت فاذا عيناه تدريفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فالتفت فإذا عيناه كجرفان استغرقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاني هذه الآية العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفيها يتوجه الله جل وعلا بالخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني وجئ بك يا محمد على هذه الأمة الخاتمة شهيدا بلعت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبلغتهم أوامر الله جل وعلا وفصلت لهم ووضعت لهم ما غمر عليهم وجليت لهم ما أشكل على أفهامهم ثم إن الله جل وعلا في هذا الموقف العظيم الذي وصفته هذه الآية الكريمة المشرفة يجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم وتأتي الأمم وتأتي يا بني الأمم خلف أنبيائها يشهد على كل أمة شهيد منهم ويجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا على هذه الأمة القادمة وعندئذ فرضت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدمع بكاء من خشية الله جل وعلا تمثلا للوقوف بين يديه في الموقف الأعظم والمشهد الأكبر قال فقال لي حسبك الآن يعني يكفي ما قرأت حسبك كفيك ما قرأت حسبك الآن قال فالتفدت يعني الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعل الذي جعل ابن مشعود يلتكت الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو تغير نغمة الصوت التي قال بها له حسبك الآن لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عيناه تدريفان الدمع المدرار الغزير فلما أن كان في تلك الحالة تأثر صوته بعد تأثر فقال لابن مسعود حسبك الآن فذان في نظرة الصوت تأثره وبكاه قال فالتفت فإذا عيناه تدريفاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه ورضوانه قال جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو ثابت في وصف حاله دائم العبرة متصل الفكرة نظره إلى الأرض أكثر وأطول من نظره إلى السماء لم يرى ضحكا قط حتى تبدو لهواته وإنما كان جل ضحكه التبسم فإذا زاد ضحكه بدت نواجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاله كما قال أنس رضوان الله عليه كما في الصحيحين ثابتا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطبهم خطبة قال أنس ما سمعنا بمثلها قط وقال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم بثيابهم ولهم خنين وهو عثر الغنة التي تكون باستنشاق عند العبرة وعند فيض الدموع فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم ولهم خنين وفي نواية مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصحابه شيء وهذا الشيء الذي أبهمه أنس ردوان الله عليه لعنه كما يقول شراح الحديث رحمة الله عليهم كان تفرك ضحك قد استفادت فيهم أو لعل ذلك كان أخذا بالدعابة بين بعضهم بعضا أو لعل ذلك كان قلة بكاء وقلة خشوع مظاهر يعاتبهم الله جل وعلا عليها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق عتبهم الله جل وعلا على هذا الخشوع بعد أربعة أعوام من إيمانهم وإسلامهم الوجه والقلب والقالب لله جل وعلا فاستطفع الله رب العالمين قلوبهم ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول علم ينزع من الأرض هو الخشوع وأنه ينشك أن تدخل المسجد الجامع يعني قد غص بأهله لا تجد فيه لقدم بل لجبهة في السجود موضعا فلا تجد فيه خاشعا ينشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه خاشعا نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعا وأعينا من خشيته دامعة إنه على كل شيء قدير قال عبد الله بن الشخير دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي يقرأ القرآن ولجوفه أزيز كأزيز المرجل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يصلي لله رب العالمين ويتلو آيات كتابه المجيد يكون لصبره من البكاء ومن الخشية من جناب الله جل وعلا أزيز كأزيز المرجل وهو صوت القدر إذا فار بما فيه عند غليان مائه فكذلك يكون جيشان العواطف وثورانها في قلب المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم خشية من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا وصف في القرآن العظيم أقواما من أهل الإنابة ومن أهل الإخبات لله جل وعلا وصفهم ربنا جل وعلا بأنهم عندما يثلون كتاب الله رب العالمين يخرون للأكتان شجدا وهم في حالة من البكاء المرير يعتمل بذلك ما في صدورهم من عم مقعد مقيم مما يسمعون من الوعد والوعيد ومن التخويف والترهيب ومن الترهيب الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن المجيد بل إن الله جل وعلا في القرآن العظيم يذكر مستفنما مستنكرا تقولون اأمن من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون الله رب العالمين يستفهما هنا والاستفهام هنا استفهام ليستنكار والتبكيت اأمن من هذا الحديث تعجبون يعني من هذا القرآن العظيم تعجبون وتضحكون ولا تكون يعني الاصل ان تبكوا عندما تسمعون كلام الله جل وعلا لان الذين بكرهم الله رب العالمين كانوا اذا تلية عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأبقان ليبكون كانوا يبقون من خشية الله جل وعلا عند سماع القرآن العظيم لأنهم كانوا يسمعون القرآن العظيم بالتخصيص يعني كان الواحد منهم يسمع كلام الله جل وعلا وهو يعلم يقينا أنه هو المقصد بالأوامر والنواهي وأن الله جل وعلا ما أمر من أمر إلا وهو المأمور به عند سماعه وكذلك ما الله رب العالمين عن شيء إلا وهو المعني به عند ما يتنى عليه وكذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين عباد الله إن أبا بكر رضوان الله عليك عندما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمر بأن يؤم الناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خافت عائشة رضوان الله عليها أن يتشاءم الناس بأبي بكر رضوان الله عليه فخالت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن هذا ذكر إن رجل أسيف يعني رجل دائم الحزن متصل العرار إن هذا ذكر رجل أسيف وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من غلبة البكاء رضوان الله عليه وكذلك كان حاله رضي الله عنه إذا قام يصلي بالناس لا يتمالك نفسه من البكاء من خشية الله رب العالمين والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الحسن لغيره أن الإنسان إذا ما أراد أن يعرف أحسن الناس صوتا فدونه قانون المعرفة الذي ينبذي أن يزن به أحسن الناس صوتا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس بالقرآن صوتا من إذا سمعتموه وحسبتموه يخشى الله أحسن الناس بالقرآن صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله, الله عدا وجل هذا هو أحسن الناس بالقرآن العظيم صوته وأما التنطيط وأما ترقيص المدود وأما تقليد الأصوات عند التلاوة فكل ذلك من البدع المردولة التي لم يأتي بها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عباد الله إن الله جل وعلا أنزل القرآن العظيم من أجل أن يعمل به ولذلك لما أقرأ شيخ تلميذه ختمة تجودها عليه تجويدا وأتقنها عليه إتقانا ثم جاء لكي يقرأ عليه مرة أخرى قال اتخذت قراءة القرآن علي عملا قد تلوته علي فأحكمته فالآن تذهب فاتنهو على الله رب العالمين يعني انظر إلى أوامر الله رب العالمين في القرآن فعمل بها وعظر إلى نواهي الله رب العالمين في القرآن فاجتنبها واجعل القرآن لك دستورا وإماما كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القرآن شافع مشفع القرآن شافع مشفع وقاصم ممحل يعني جدل عند القصام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا ما كان معه سورة تبارك الذي بيته الملك فإن الله جل وعلا ينجيه من عذاب القبر إن في القرآن سورة هي ثلاثون آية يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جادلت عن رجل في القبر حتى نجاه الله رب العالمين من عذاب القبر فكانوا يسمونها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواقية والمنجية لأنها تقي حاملها من عذاب القبر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن القرآن شافعا مشفع وأنه مخاصم يوم القيامة ممحل لأنه يوم القيامة يوتى بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالرجل الشاحب فيأخذ بيج صاحبه على الصراط كما هو معلوم من حديث خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القرآن والصيام يشفعاني في العبد يقول الصيام منعته الشهوة والطعام والشراب بالنهار فيشفعه ويقول القرآن منعته النوم بالليل وأوردته السهد والسحر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفعان فيشفع الصيام ويشفع القرآن في العبد يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القرآن العظيم من جعله أمامه قادره إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على انه يمتفي على الامة ان تجعل القرآن العظيم نصب عينيها وان تجعل القرآن العظيم اماما لها وهذا هو السر بالتركيز على هذا الامر العظيم في وسط الظلمة المدلهمة التي تمر بها الامة وفي وسط الخطوب المتنافرات وفي وسط هذه المعتركات التي تعاني منها الأمة اليوم كأنما هي على شفى الإبادة نسأل الله السلامة والعافية ولقد يقول خائل وهو محق إذا كانت النظرة الأولى العجل الحمقاء هي التي يتوقف عندها ولا يتجاوزها إلى بواصم الأشياء محق عند ذلك غير محق عند النظر الى لب اللباب وحقيقة الحقائق لقد يقول قائل وفي هذا الورث العصيب والقدر الذي قدر على هذه الامة في هذا الوقت الذي ما مرت بمثله قط يجنح الى الكلام عن حمل القرآن العظيم وعن فضل وشرف حملته وعما يترتب على الأجر العظيم من الأخذ بالنظر في كتاب الله جل وعلا ومن كلاوته آلاء الليل وأفراق النهار مع التعامي أو التعامي في أحسن الأحوال عما تمر به الهمة من سيئات ما قدمت يداها مما قدر عليها من أحوال الأقدار ومن عضائل الأمور لقد يقول قائل ذلك ولكن ما هي النظرة الأولى والنظرة الأولى حنقاه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي أصحابه على آيات القرآن العظيم ولا يلتفت في بثل الأمر إلى أحوال العالم من حوله لا يقال ذلك دعوة إلى عدم الالتفاة إلى أحوال العالم فالصراء دائر والبلاد قائم والمعركة دائرة في كل بيت استوفر الله بل المعركة دائرة في كل نفس المعركة وصلت الآن إلى كل نفس فقام الخصام بين الروح والجسد وقام الخصار بين المنطق واللا منطق فقام الخصام والجدال بين الإنسان والغير ليس هذا تعانيا ولا تغاضيا ولكن ما هو عاود إلى المنبع الأول إلى الأمر الذي ينبغي أن يعتصم به المسلمون إلى الحبل المتين الذي لا يمكن أن تحل عروته ولا أن تقسم قوته إلى حبل الله جل وعلا الذي أمر الله رب العالمين أن تعتصم به الأمة وبخاصة إذا مشتد الكرب وإذا ما عم الظلام وإذا مضطربت الأمور وإذا ما أحاط القلق بالنفوس عندئذ ينبغي على الأمة أن تكيئ إلى كتاب الله رب العالمين تفيه العصمة لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولأن القرآن العظيم هو الوحيد الذي يحفظ على الأمة شخصيتها القرآن العظيم هو الذي يحفظ على الأمة هويتها القرآن العظيم نزل بلغة العرب الشريفة واحترى هذا اللفظ الشريف من مقاصر الله جل وعلا ما لا يحيط به إلا الله الذي تكلم به والذي أنزله على قلب أشرف خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآن تعلم أنه فرض عين على كل مسلم أن يتعلم من لغة العربي ما تصح به صلاته وما يعرف به أمور دينه إذن فهذه اللغة الشريفة لأنها هي لغة القرآن العظيم فرض على العالم كله لأن العالم كله معمور بالدخول في دين الإسلام العظيم والمسلمون معمورون بتبليغ دين الله جل وعلا للناس جميعا في الآفاق كلها فاذا قصروا سليحتملوا وزر ذلك امام الله رب العالمين الذي لا تختل عنده الموازين عباد الله إن الأمر قد اختل جدا فبينما فرض الله رب العالمين على المسلمين عربا وعجما بينما فرض الله رب العالمين على المسلمين شرقا وأربا وشمالا وجنوبا في الأسقاع وفي الأدغال بينما فرض الله رب العالمين على المسلمين في السهول وفي قمم الجبال فالما كانوا مسلمين فرض الله رب العالمين عليهم أن يتعلموا لغة القرآن العظيم ولغة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففرض على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية الشريفة ما يقيم به الواجب من أمر دينه وطالما كان قابرا على ذلك ففرطا فتفريطه على رأسه بحتف تفريطه نسأل الله ان يجبر كثرنا اجمعين وان يعيننا على الخروج من تقصيرنا برحمته التي وسع كل شيء بينما هذا الامر قد فرض على الامة هكذا تجد الامة نفسها قد جعلت هذا الامر تحت مواطئ اقدامها تضرع آذانها وتنكبت عن هذا الأمر العظيم فلا تجد في الأمة إلا قلة خليلة على استحياء يستطيع الواحد منهم أن يأتي بالقاف من مخرجها عندما يكون متكلما وأن يتكلم بالرأي مفخما إياها في مواقعها وأن يتحدث ببلاغة العرب على أصولها يتكلمون على استحياء من طول ما وقع الهدم على هذه اللغة الشريفة وما من لغة على ظهر الأرض لها بقاء ولها ثباد إلا لغة القرآن العظيم وأنت حفظك الله لن تستطيع في القرآن العظيم تدبرا ولا للقرآن العظيم فهما إلا إذا حملت نصيبك من لغة الكتاب المجيد ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله ان القرآن هو الذي يحفظ على الأمة شخصيتها القرآن هو الذي يحفظ على الأمة هوية الخرآن هو الذي تقيم إليه الأمة إذا عمد لعم الخطب وعم الكرب ووقع الظلام وانتشر الخلق الخرآن هو المنبع الذي ينبغي أن ترده الأمة أفرادا وجماعات أمما وكتلا متكتلا القرآن هو الذي يخرج الله رب العالمين به الغمة من حال التفكك والترهل إلى حال التآذر والتآصر القرآن هو الذي يجمع الله رب العالمين به الأمة من الشتاة ويخرجها الله رب العالمين به من التيح ولم يطيل عليه في بيان أن القرآن العظيم قد احتوى من علوم الدنيا ما تعرفه الدنيا إلى أن يريث الله الأرض من عليها لأن القرآن كما هو معلوم كتاب هداية وليس بكتاب علوم دنيوية يفصلها ويبينها ومع ذلك انظر يا هذاك الله إلى قول الله جل وعلا وقد أنزله الله رب العالمين على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا بعد ما بين منزله أول ما نزل وما بيننا الآن يقول الله جل وعلا عن نفسه وعن ذاته الشريفة سبحانه سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى من الذي تحت الترى أليس هو ذلك الذي أخرجه الناس بعد من ذلك النفط الذي بسببه يتسارع اليوم من يتسارع في دنيا الناس وإنهم إذا ما أرادوا هذا المكان والموضع الذي نشأت فيه هذه الأمة المكرمة والذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يريدونه لأمرين الأمر الاول هو هذا الدين هذه العقيدة هو هذا الاسلام المجيد لان الباطل لا يمكن ان يرضى عن الحق بحاله ونحن على الحق شاء أم أبوا ونحن على الحق رضوا أم سخطوا نحن على الحق لأننا نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر الثاني لما فيه من التروات حتى قال قائلهم كلمة كافرة منكرة إن الإنسان ليتعز عليه جدا أن ينفظ ولكن ولكنما كما قال علماؤنا راوي الكفر ليس بكافر يقول كافرهم إن الله جل جلاله وحاشاه قد أخطأ عندما وزع التروات في هذه الأرض وعندما آت هؤلاء الكفار والمجرمين يقصدون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكين بخير دين عندما آتا هؤلاء الكفار المشركين ما آتاهم من الثروات وأما نحن أصحاب الحضارة يقول خافرهم وقائلهم فينبغي علينا أن نجتهد أستغفر الله في إصلاح خطأ الرب عباد الله يقول ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى ما الذي تحت الترى لو أن العلماء استمرت مسيرتهم ولم تنقطع لو أن الأمة لم يختلف ضعبها على بعض ولم تتمل بذبا ولم تتشردم جماعات ودولا لو أن الأمة ظلت على تمسكها في مسيرتها الحضارية بدا بما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم فظلت ترتكز على القرآن العظيم وعلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطوع الدنيا للدين وتفتم ما ارتجزت عليه بعد أولئك الشرادم الفاجع وتلك البلول النافرة عن منهج الله جل وعلا ارتكزت على ما عندنا بتلك الوسائل الخبيثة بما تموه لاستشراق طورا وبما تموه التبشير طورا آخر وهو تكفير في تكفير حتى تسلوا ما عندنا من المخطوطات من العلوم وكل تلك العلوم مرتكزة في حقيقتها على قاعدة الكتاب والسنة لا تجد علما عند علمائنا المتقدمين يصدر من غير الكتاب المجيد والسنة الشريفة المطخرة لو أن الأمة اجتمرت في مسيرتها ولم ينقطع بها للخلاف سيرها لوصلت الآن إلى ما لم يصل إليه أحد من حجز الباطل واشترع للوطوع في دنيا الله ولكن ما هو القدر المقدور فالعودة إلى القرآن العظيم أول الطريق وعوسطه وآخره العودة إلى القرآن المجيد سر حياة الأمة التأمل في كتاب الله جل وعلا هو طوق النجاة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووالله والله ثم والله قسما غير مضطر فيه ولا حانق الا مخرج ولا منجا من الله الا اليه بالعودة الى كتابه وسنة نبي للخروج من حالة الشتاة للعودة من الدينه الى سواء الصراف وانظر الى ما بدأنا به هذا المقال كيف كان علماؤنا رضوان الله عليهم حتى جاتين ضاية الحساسية الى كل ما يتعلق بالقرآن المجين حتى في حال التلاوة يقولون لا تهتد عند سماع القرآن ولا عند تلاوته ولا يتعلن احدكم عند التلاوة يده على ادنائه فانما اتى هذا من التقليف كما تم الشافعي رحمه الله محمداً ابن الحسن كما سمى محمد ابن الحسن رحمة الله عليه القلاس لانه كان يرفع صوته في القرآن جدا فاذا رفع المرء صوته بالقرآن جدا اضطر الى وضع يديه على اذنيه كما هو الامر في السنة عند الابان ان يجعل الانسان اصبعيه في اذنيه من اجل ان يكون ومن أجل أن يرفع صوته جدا لأن فيه من الفضل ما الله به عليم فلذلك كان علماءنا رضوان الله عليهم حفظا لجناب القرآن العظيم كانوا حساسين جدا وما ذلك إلا لقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فهذا من أوجه حفظ العظيم لم يكن فقط تلاوة واداء ولم يكن فقط تفسيرا وتأويلا ولم يكن فقط تطبيقا وعملا وانما حياطة بسياج متين حتى في اقتال هذه الامور عندما يكون الرجل في مجلس الختم هل يشرع له التكبير او لا يشرع من اول الضحاء الى المنتهى بزعة يا صاح فاجتنبها وايضا ان يتواعدوا للختم وان يحتفلوا بذلك بزعة يا صاح فجت نبهة وكذلك ان يقول قائلهم الفاتحة تبركا بالفاتحة على أمر من الأمور بضعة يا صاح فاجتنبها ما من صغير ولا كبير إلا نبه عليه رضوان الله عليه مجمعين فوالله ثم والله ثم والله إن الأمر لكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسن فاللهم اجعلنا من المتمسكين بما العظيم عليهما بالنواجد يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو أظلم الظالمين يقول ألا لعنة الله على الكافرين وهو من أكثر الناس كفرا وشركا نسأل الله أن يمن علينا بالتوحيد القالص برحمته إنه على كل شيء قدير وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه قال إن الله رب العالمين أنزل القرآن ليعمل به فتخذ قوم تلاوته عملا إن الله جل وعلا أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا على أن هناك ما يسمى بتلاوة التعبد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني فيما يخبر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك ما قرأت حرفا من كتاب الله جل وعلا إلا وكتب لك بهذا الحرف حسنة ثم إن الحسنة عند ربك بعشر أمثالها ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي بأسماء الحروف بالحروف المقطعة في أوائل الصور لأن كثير من الخلق لا يعلمون لها معنى ظاهرة وإنما ساقع الله رب العالمين للدلالة على إعجاز القرآن المجيد فربما ظن أقوام مجرد أن لا يفهمون منه غير داخل فيما حظ القرآن العظيم على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإكتار منه وأن أتلو القرآن فظن ظن ربما أن ألف لا منهم وعينسي خاف غير ذلك من الحروط المقطعة في أوائل الصور غير داخلة في هذا الخانون العظيم من حساب الحسنات الذي بينه سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أقول ألف لاميم حر ولكن ألف حر ولا منحر وميم الحر فياهذاك الله لو انك قرأت جزءا من كتاب الله جل وعلا فعلى كم حرف يشتمل وكم حرفا يحتوي هذا الجزء من كتاب الله ولو انك قرأت ختمة من فاتحتها الى خاتمتها فعلى كم حرف تشتمل وكم حرفا تحتوي تلك الختمة الشريفة ويحسب لك ربك جل وعلا وما ذلك على الله بعديد لذلك كان العلماء رحمة الله عليهم لا يجدون أنفسهم إلا مع كتاب الله رب العالمين لأنك إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ كتاب الله وإذا أردت أن تناجي الله فادخل إلى الصلاة فعندئذ تناجي ربك إذا دخلت الصلاة فأنت مناج لله وإذا أردت أن يناجيك الله وأن يكلمك الله رب العالمين منه إليك فقرأ كتاب الله جل وعلا فهو كلام الله رب العالمين الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله إن حليل القرآن ينبغي أن يعرفه بصمته إذا تكلم الناس وبوقاره إذا ما تفه الناس وينبغي أن يعلم بحلمه إذا ما استبدى الغضب بالناس وينبغي أن يعلم قارئ القرآن وحامله بتباته إذا ما استفذت الخطوب الناس ينبغي أن يعلم حامل القرآن بسهر ليله إذا نام الناس وببكائه إذا ضحك الناس يمتقي أن يعلم حامل القرآن بحاله إذا ما استبدت سيئات الأحوال بالناس وانظر إلى إمام عظيم من أئمة القراءة رحمة الله عليه انظر إلى نافع رحمة الله عليه نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو روين رحمة الله عليه إمام من العشرة الكرام ومن الذين حملوا القرآن المجيد حتى حمله وتلو كتاب الله رب العالمين حق تلاوته كان نافع رحمة الله عليه وكان أسود شديد السواد ولكنه كان صبيحا شديد صباحة الوده كان النظر إلى وديه المتمليا فيه لا يمنى حتى قال له قائل ما أشد صباحتك وما أجمل وجهك مع شدة سواد وجهه وشدة أدمته رحمة الله عليه فقال وكيف لا أكون كذلك وقد أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فسلم عليه وصافحني صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج الذهبي في السيري وفي معرفة القراء الكبار عندما ترجم لهذا العلم الكبير الشامخ من أعلام القراء رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية في قراءة وتلاوة القرآن العظيم قيل لمالك رحمة الله عليه في ذلك فقال تلاوة وقراءة أهل المدينة سنة فقيل له يا إمام لمالك وكان من تلاميذ نافع رحمة الله عليهما فقد قرأ مالك القرآن على نافع رحمة الله عليه ومع ذلك كان نافع يقدره ويرقره حتى استشاره فقال يا إمام يا مالك أصلي بالناس إماما في مسجد النبي أم لا أصلي؟ فقال لا أرى لك أن تصلي إماما وهي وإمام الدنيا في القراءة والتلاوة رحمة الله عليه قال لا أرى لك أن تصلي بالناس إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولما قال لأنك إمام يؤخذ عنك العلم ولعلك تدخل في الصلاة فتخطئ في الحرق في القرآن فيحمل عنك على أنه وجه من وجوه التلاة وهو خطأ محط فاتق الله فانتهى رحمة الله عليه حتى الذهبي في السير وفي المعرفة أن نافعا رحمة الله عليه كان إذا جلس مجلسا بل إذا تكلم في مكان شاح من المدلس ومن المكان رائحة المسك فقيل له أتطيب كل ما أردت أن تقرأ الناس كتاب الله قال والله ما أمس طيبا ولا أتطيب ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءني في الرؤية فتفل في فمي فانا كلما تلوت كتاب الله خرج من فني رايحة المسك رحمة الله عليه هؤلاء العظام كان القرآن دماهم ولحومهم هؤلاء العظام كان القرآن أروقهم ودماءهم وعظامهم وحياتهم رحمة الله عليهم وهذا الشاطبي صاحب الحرز حرج الأمان وغاية التهاني رحمة الله عليه يقول السخاوي فيما نخله عنه السبكي في طبقاته الكبرى يقول أحسب بل أختم على أن الشاطبي كان مكاشفا وأنه أقسم على الله ان يخفي حاله رحمة الله عليهم جميعا كان الشاطني يجلس بعد خلاة الصبح في المسجد لكي يقرأ الناس كتاب الله جل وعلا فاذا تم المجلس حوله وانتأى من ذكر الله جحر على بعد خلاة الصبح قال من حضر اولا فليقرأ فجاء رجل أصابته جنابة بالليل ولم يكن يدري فجلت على عادة الناس مبكرا بجوار الإيمان وعلى يمينه وجاء ثان وثالث حتى استتمت الحلقة واكتمل المجلس فلما أراد الإمام أن يبتدئ القراءة قال من حضر ثانيا فليخرى وأخذ الرجل يفتش في نفسه ويضحص حاله فوجد أنه أصابته بالليل الجنابة ولم يقم بذلك داريا وأعدل عند عندما قضاء فذهب فدخل في الصلاة متوضئا وهو على جنابته بعد فقام والثاني يقرأ على الإيمان الشاطبي وكان رضوان الله عليه أتمها لا أثر لعينيه في وجهه رحمة الله عليه ولكنه كان كما قالت الشخاوي مخسما أخسم أنه كان مكاشفا رحمة الله عليه ورضوانه من أثر هذا القرآن العظيم في نفسه ومن أخذه بعصمة القرآن العظيم وحبل الله المتين قام الرجل الذي حضر اولا وتخطاه الإمام فقال على غير عادته من حضر ثانيا فليقرأ قام بعدما فحص حاله قام الى مغتصم كانت تزخر بمثله مساجد المسلمين قديمة في وقت كانت ايروبا في ذلك الوقت ومنها عاصمة النور كما يقولون الان ان صح ان يطلق على الظلام نورا كانت عاصمة النور وهو ظلام وحولها ما حولها من تلك القارة المشرومة لحق بها ما لحق من قارات هي اكثر منها شوما كانوا يرون ان مس الماء ردكم من عمل الشيطان كانوا لا يغتسلون ربما في حياه الواحد منهم مره ولما يغتسل اوجينه يمره للخروج من القذاره الى الطهاره ومن هذه النجاسه الى النظافه كلا حاشا ما امرهم احد بذلك في وقت كانت العالم يذخر بالقضارة والعفونة والظلام كانت مساجد المسلمين تذخر بمثل المغتص الذي كان في المسجد الذي يقرأ فيه الشاطبي رحمة الله عليه ورضوانه قام الرجل فنزل في المغتص فاغتسل ثم عاد فجلس في موضعه ثانية فكان الاول قد فرغ لثوه من القراءة فقال الامام وهو ضرير اكمه لا يبصر ولا يرى ولا يدري ظاهرا مما يدري حوله شيئا قال من حضر ثانيا فليقرأ رحمة من حضر اولا فليقرأ فعاد الامر الى نصابه كانوا متمسكين بكتاب الله لذلك اخرج الذهبي عنه انه قال لا يقرأ أحد قصيبتي إلا وبارك الله رب العالمين له فيها يعني الشاطبية المباركة رحمة الله على ناظمها رحمة واسعة يقول لا يقرأ أحد إلا بارك الله رب العالمين له فيها يقول الزر في ذلك ومحز المفصل فيه يقول وذلك أني نظمتها لله وقد حملوه طالبين منه على أن يتولى الخطابة في شاطبتها ينتمي إليها من بلدان الأندلس وعلى أن يلتزم في الخطابة ما يلتزمه الخطباء من الدعاء للأمراء والحكام ذلك الزمان بما لم يجده سائغا ف تعز عليهم وطربت احواله لديهم ستعلل بالحج وخرج رحمة الله عليه فلم يعد وما تغريب الدار والحال له من مصق طراته الى منقطع اثره من النور ما الله به عليم كما اخرج النتائي في صحيح النتائي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل موت الغربة اللهم اكتب لنا الشهادة ببلد نبيك يا رب العالمين فهذا الامام خرج وجعل الدنيا خلف ظهره لعاية لحرمة القرآن يقول العلماء وصبر من الفقر على امر مفضع عصيب رحمة الله عليه وكان الفقر وما زال كما هو معلوم لكل ذي بطر وكل صاحب بصيرة كان الفقر وما زال مدرسة الرجال الأولى التي يتخرج فيها الفحول أئمة وأبطالا نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماوه أن يبارك لنا في القرآن العظيم اللهم بارك لنا في القرآن العظيم اللهم آفنا القرآن العظيم اللهم آتنا القران العظيم اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك انا الليل واطراف النهايه يا رب العالمين اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك انا الليل واطراف النهايه يا رب العالمين اللهم افتح لنا في القران فتحا مباركا افتح لنا في القران فتحا مباركا افتح لنا في قيام الليل فتحا اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطيورة ويذل فيه أهل المعصرة ويؤمن فيه بكتابك وسنة نبيك